النشرة الإخبارية. الإخبارية. ما ضم جهاد المؤمنين مطولاً. ما ضم برغمه فيكم ما عطلاً. حتى القيامة لن كل ونكسلاً. نرعى الأمانة نستطيب المنهلان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقدم لكم نشرة عن اخبار الدولة الإسلامية اليوم الخميس. السابع والعشرين من شعبان لسنة 1440 للهجرة نبدأ نشرتنا بأهم ما فيها من عناوين استهداف المرتد أبو علي برد قائد ميليشيا جيش الثوار الموالية للبيكيكاها المرتدين في منبج وهلاك ستة عناصر من البيكيكاها المرتدين في الخير أربعة قتلى من عناصر الشرطة الأفغانية وطالبان المرتدين بينهم قيادي في ننجرهار مقتل ضابط وإصابة عناصر من الاستخبارات الرافضية المرتدة في البادية هلاك ثلاثة عناصر وإصابة آخرين من التحالف الإفريقي الصليبي في برنو البداية من ولاية الشام استهداف المرتد أبو علي برد قائد ميليشيا جيش الثوار الموالية للبيكيكا المرتدين في منبج وهلاك ستة عناصر من البيكيكا المرتدين بالخير من حلب بتوفيق الله تعالى وبعد رصد لتحركات المرتد أبو علي برد قائد ميليشيا جيش الثوار الموالية للبيكيكا المرتدين فجر جنود الخلافة عبوة ناسفة على آليته بالقرب من دوار الكتاب في مدينة منبج ما أدى لإعطابها وإصابة المرتد واثنين من مرافقه ولله الحمد على توفيقه وفي الخير بفضل الله تعالى تم تفجير عبوة ناسفة على صهريج ماء للبيكيكيه المرتدين على الطريق العام الرابط بين بلدتي ذيبان والشحيل أمس ما أدى لإعطابه وهلاك ثلاثة عناصر كانوا على متنه كما تمكن جنود الخلافة من تفجير دراجة مفخخة على آلية للبيكيكيه المرتدين في بلدة الصور ما أدى لإعطابها وهلاك ثلاثة مرتدين كانوا على متنها إضافة إلى تفجيرهم عبوة ناسفة على آلية عنصر من البيكيكيه المرتدين في قرية الزر أمز ما أدى لإعطابها ولله الحمد وفي الرقّة بتوفيق من الله تعالى تمكن جنود الخلافة من تفجير عبوة ناسفة على آلية تقل عناصر من البيكيكيه المرتدين بالقرب القرب من حديقة الرشيد في مدينة الرقة ما أدى لإعطابها وهلاك وإصابة من كان على متنها ولله الحمد على توفيقه ننتقل إلى ولاية خراسان أربعة قتلى من عناصر الشرطة الأفغانية وطالبان المرتدين بينهم قيادي في ننجرهار بتوفيق الله تعالى استهدف جنود الخلافة بأسلحتهم الرشاشة قياديا من طالبان المرتدين في منطقة بلندغار بازار بننجرهار ما أدى لهلاكه كما استهدفوا بأسلحاتهم الخفيفة مرتد من الحركة نفسها في مدينة جلال أباد بننجرهار ما أدى لهلاكه ولله الحمد وفي عملية أخرى أجر جنود الخلافة عبوة ناسفة في ثكنة تفتيش للشرطة الأفغانية المرتدة في منطقة جكنوري بننجرهار. أول أمس ما أدى لتدميرها وهلاك عنصرين ولله الحمد وإلى ولاية العراق مقتل ضابط وإصابة عناصر من الاستخبارات الرافضية المرتدة في البادية من البادية بعد التوكل على الله تعالى قام جنود الخلافة بتفجير عبوة ناسفة على آلية تقل عناصر من الاستخبارات الرافضية المرتدة على أطراف منطقة ربيعة أول أمس ما أدى لإعطابها وهلاك ضابط وإصابة آخرين ولله الحمد وفي صلاح الدين بفضل الله تعالى نشر المكتب الإعلامي صورة لجنود الخلافة في صلاح الدين أثناء مشاهدتهم إصدار في ضيافة أمير المؤمنين ولله الحمد وإلى ولاية غرب إفريقية هلاك ثلاثة عناصر وإصابة آخرين من التحالف الإفريقي الصليبي في برنوك بتوفيق الله تعالى تمكن جنود الخلافة من تفجير عبوة ناسفة على آلية مدرعة للتحالف الإفريقي الصليبي في بلدة باغا بمنطقة برنو ما أدى لإعطابها وهلاك ثلاثة عناصر وإصابة آخرين كانوا على متنها ولله الحمد وعلى صعيد آخر أصدر المكتب الإعلامي تقريرا مصورا ليوميات جنود الخلافة في ولاية غرب إفريقية ولله الحمد وإلى ولاية سيناب بتوفيق من الله وحده تم تفجير عبوة ناسفة على آلية للجيش المصري المرتد بالقرب من مطار العريش أمس ما أدى لإعطابها وهلاك وإصابة من كان على متنها ولله الحمد وأخيرا إلى ولاية اليمن من البيضاء بتسديد من الله تعالى استهدف جنود الخلافة موقع لتنظيم القاعدة بقذيفة صاروخية بمنطقة الحماضة في قيفه وكانت الإصابة محققة ولله الحمد على تسديده وفي الختام هذا تذكير بأهم ما جاء في النشرة من عناوين استهداف المرتد أبو علي برد قائد ميليشيا جيش الثوار الموالية للبيكيكا المرتدين في منبج وهلاك ستة عناصر من البيكيكا المرتدين في الخير أربعة قتلى من عناصر الشرطة الأفغانية وطالبان المرتدين بينهم قيادي في ننجرهان مقتل ضابط وإصابة عناصر من الاستخبارات الرافضية المرتدة في البادية هلاك ثلاثة عناصر وإصابة آخرين من التحالف الإفريقي الصليبي في برنو وتقبلوا تحية إخوانكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ماضي جهاد المؤمنين ماض جهاد المؤمنين جهاد المؤمنين جهاد المؤمنين جهاد المؤمنين جهاد المؤمنين